قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال أخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأم جهنم منكم أجمعين وَيَا أَدَمُّ اسكن أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شئتما فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شَئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ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 إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بالفحشاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة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 فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم اما يأت رسل منكم يقصون عليكم اياتي فمن اتقى وأصلح فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 قال دخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها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 ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم رواش وكذلك نجزي الظالمين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 وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رجالا يَعْرِفُونَهُمْ بسيماهم قَالُوا مَا أُنْعِنا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله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 وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقبلت سحابا فقال سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات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 اوعجبتم ان جَاءَكُمْ ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا بِآيَاتِنَا إنهم كانوا قوماً عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره افلا تتقون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 اتجادلونني في اسماء إن سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى تمود أخاهم صالحا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 فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي لَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سبقكم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ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 قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا ان يشاء الله ربنا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 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين.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 الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا حتى عفوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء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 فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا, بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وهم يلعبون افَآمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَهْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَمَّا نَشَأْهُمْ أَلَوْ نَشَأْهُمْ أصبناهم, أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنُطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَانُ قص عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ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 قد جئتكم بِبَيِّنَةٍ من رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ معي بَنِي إِسْرَائِيلٍ قال إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ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 قالوا أرجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وان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 فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم, ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وَمَا تنقم مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا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 قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون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 أَلَا إِنَّمَا طائرهم عند اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَّا أَجَلٍ هم بَالِغُونَ إِذَا هُمْ ينكثون فانتقمنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي اليم بِأَنَّهُمْ كذبوا بِأَنَّهُمْ وكانوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، القوم الذين كانوا مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها.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 يتبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نسائكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين لَيْلَةً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 فلما أَفَاقَ قال سبحانك تبت إليك وَأَنَا أَوَّلُ المؤمنين قال يا موسى إِنِّي اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ مَا آتيتك وكن من الشاكرين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 وَإِنْ يروا سبيل الرشد لَا يتخذوه سبيلا وَإِنْ يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ أَلَنْ يُجَزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وأنقل الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه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 رب لو شئت أهلكتهم من قبل وياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وأرحمنا وأنت خير الغافرين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 قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبوا للذين آل يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون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 فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه اولئك هم المفلحون قُلْ يَا أَيُوَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِّ وَيُمِيتِ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 كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظَلَمُونَا ولكن كانوا أَنفُسَهُمْ يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا أوفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ عِظُونَ قَوْمًا إِلَّا هُمْ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَنَّهُمْ يَتَّقُونَ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 وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم الْقِيَامَةِ من يسومهم سوء العذاب إِنَّ ربك لسريع العقاب وَإِنَّهُ لغفور رحيم وقطعناهم في الْأَرْضِ أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات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 بل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 قَيِّمًا يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أولم يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ إلا نَذِيرٌ مُبِينٌ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 من يضلل الله فلا هادي له ويدرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساق إِنَّمَا علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إِلَّا هو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 فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما